بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أم الله فلا تستعجل أتى أم الله فلا تستعجل سبحانه وتعالى عما يشركون تنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء رضا بالحق خلق السماوات والارض بالحق تعالى عمن يشركون تعالى عمن يشركون خلق انسانا من نقطه فاذا هو خصيم مبين خلق انسانا من نقطه والانعام خلقها والانعام خلقها لكم فيها داء و منافع ومنها تاكلون لكم فيها داء و منافع ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرقون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرقون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا باله إلا بشخص الأنفس وتحمل أثقالكم إلى إلا بشكت إن ربكم لا يهين إلا بشفق الأمس إن ربكم لا يهين إن ربكم لا يهين والخيل والبغال والحمير وزينه ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائب. وعلى الله قصد السبيل ومنها, قصد السبيل ومنها ولو شاء لهداكم أجمعين. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسير بِهِ الزَّرْعَ وَالْزَّيْتُونَ وَالْنَّخِيلَ وَالْأَعْمَالَ وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ يُبْتَلَكُونَ بِهِ الزَّرْعَ وَالْزَّيْتُونَ وَالْنَّخِيلَ وَالْأَعْمَالَ وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إن لقوم يتفتعون وتخر لكم الليل والناء والشمس والقمر وتخر لكم الكشن والماء والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والنجوم مسخرات بأمره إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتِلُونَ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ألوانه وَمَا لكم فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا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 وَهُوَالَّذِي تَخْبَرَنَّ ذَحْرًا تَأْكُلُونَ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِينَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِينَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَوَلَّفُوا الْكَمَوَارِفَ فِيهِ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ وتستقرئون موحية ترتفون لا ترنفرك الوافرة فيه ولترته من قطره ولعلكم تشتون وألقى في الأرض وعاتي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وألقى في الأرض وعاتي أن وأنهار وصولاً على الذين تهتدون وعلامات وعلامات وبالنجمهم يهتدون وبالنجمهم يهتدون أَفَمَن يخلقُ فَمَن لَا يخلقُ أَفَمَن يخلق أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون؟ وإن تعذون نعمة الله لا تخفوها. وإن تعذون الله لا تخفوها. إن الله لغفور رحيم. إن اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُخْفُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسِرُّونَ وَمَا تُخْفُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم الأول وَإِذَا كِلَّهُمْ لَذَلَّ أَنْجَلَ رَبُّكُمْ قَلْمُ أَسَاقِيُ الْأَوْلَى لِيَحْمِلُ أُزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ فَأَتَى اللَّهُ يَا لَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ قَدْ مَكَّنَ لَذِيراً مِّن قَدْرِهِ فَأَتَى اللَّهُ يَا لَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَأَتَى اللَّهُ يَا لَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَقَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ فأت الله يداهم من الفواحس فرض عليهم السك من ثمنه وأتاهم العذاب عنك لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أنشر كأي الذين كنتم تشاقون تلى انما ان الخزي اليوم والسوء على المكذبين قال الذين هو تلى انما ان الخزي اليوم والسوء على المكذبين الذين ستوفهم تغالي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فاذخنوا أبواب جهنم خالدين فيها متكبري الا بالسمت والمتكبري وقيل الذين هل ينظرون إلا أن تسيهم الملائكة أو يأثي أم اللّه؟ كفال الذين من قبلهم كذلك كفال الذين من قبلهم فلن نرسل الا البلاغ المدين فلن نرسل ولقد بعثنا في كل امه رسولا الله وحده لا وَلَكَرْبَعَتْ مَا جِيْكٌ لِهُمَّةٍ وَسُولًا فَيَعْبُدُ اللَّهِ عَدُكَ لِهُ الصَّارُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَمِنْهُمْ فسيو في الأرض فوضو كيف كان عاقبة المكبدين؟ فسيو في الأرض فوضو إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ومالهم من ناصر. وأقسموا بالله جهدا أنهم لا يبعث الله من يموت. وأقسموا بالله جهدا أنهم لا يبعث الله من يموت. بلا وعد عليه حفظ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفرون يَقُولُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ لَقَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَالَّذِينَ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إذن حسنة، والذين آثمون في الله بعد ما ظهروا ظوائنهم إذن يا حسنة، ولا أجر أكبر، ولا أكبر لو كانوا يعلمون، لو كانوا. يعلمون الذين نصبوا على ربهم يقعون الذين نصبوا على ربه يقعون وما ارسلنا من قبلك إلا رجالا فسأنوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.فسأنوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.بالذنات والذب.بالذنات والذب.وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. ناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون وانزلنا اليك الذكر لتذكينا ان ما كنا إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يرصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون من الذين أن الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فذاهم بمعبد أو يأخذهم في تقلبهم فدهم بمعبد أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم فرؤوكم رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء ظلاله ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستفرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِن تَحْتِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا bu فتمستعوف فسوف تعلمون. فتمستعوف سوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما وزقناه. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما وزقناه. تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يُحْسِنُ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالذَّكَرِ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْفِرًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَنَاوَلُونَ الْقَوْمَ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرُوا بِهِ يَتَوَارُونَ مِنَ الْقَوْمِ شَوْمٌ أَمَاهُ الشَّرَبُ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُ لِمْ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُ لِمْ أَمْ يَدُسُّهُ فِي لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤثرهم إلى أدل مسمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَخْرَهُونَ وَتَصِيدُ أَنْفُسُهُمْ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ وَرَجُلٌ مِّنَ النَّاسِ مَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ مِنْ مَكْرٍ فَتَرَىٰهُ يَنظُرُ وَلَا يُبْصِرُ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مفرقون لَا جرم أن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 لِكَيْ تَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَمَراً فَظِعاً يُوَيْلُ يَوْمَئِذٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وهدى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَضَىٰ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لفم الأنعام وإن لكم في الأنعام مما في بكونه وزن لبنا خالصا سائغا للشاربين نشتيكم إما في ركونه من دين فرق وزن لبنا ومن ثمار النخيل والأعماد تتخذون منه سكر ورزق حسنًا. ومن ثمار النخيل والأعماد تتخذون منه سكر ورزق حسنًا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن يستخذي من البدال بُوَتَ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِفُونَ وَأوحى ربك إلى النحل أن يستخذي من البدال بُوَتَ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِفُونَ ثم ثمرات فصل في سبل ربك قولنا ثم من كل الثمرات فصل في سبل ربك قولنا يأكل من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيةٌ لقُومِ يَتَفَكَّونَ فِي ذَلِكَ لآيةٌ لقُومِ يَتَفَكَّونَ وَاللَّهُ خَلَفَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَاللَّهُ خَلَفَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ومنكم من يردد إلى أزل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُرْدُوْ إِلَى أَزْلِ الْعُمُرِ لِكَيْ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شيئا إِنَّ اللَّهَ علم قدير وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ وَاللَّهُ أَكْمَلُ الْمُعْطِِينَ فِي الرِّزْقِ ثُمَّ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَضِيٍّ يُدِيرُ الزِّنْهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ثُمَّ الَّذِينَ فُضِّلُوا برد اثري يومه الله يحدون اثري يومه الله يحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفرا ورزقكم من الطيبات والله جعل لكم كَمْ أَزْوَاجًا وَلَعَنَتْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَرِيًّا وَحَضَرَةً وَلَقَصْنَ الطَّيِّبَةَ أَفَذَاكَ يُؤْمِنُونَ وَبِمَا أَمَرَ هُمْ يَكُونُونَ يُؤْمِنُونَ الله هُمْ يَكُونُونَ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزق من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون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 ورزقناه بنا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ضرب الله مثلا عرضا من منه كذا يخذ على شيء ومن رزقناه بنا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستون؟ هل يستعون؟ الحمد لله بل لا يعلمون. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَرْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ اللَّهُ مَثَلًا وَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَرْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ وهو كمل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير وهو كمل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستغي هو ومن يأمر بالعجل وهو على صراط مستقيم هل يستغي هو ومن ورب الليل وهو على سر مستتر ولله غيب السماوات والارض قل لا غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر هو أَوَأَقْرَرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ والله أخرجكم من بطون أم آتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أم لا تعلمون شيئا وجعل لكم والأبطار والأبطدة لعلكم تشكون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما ينسكهن إلا الله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بلوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بلوتا Thank mm -hmm. you. وجعل لكم من جلود الأنعام بغوتا تستخفونها يوم ضعمكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أفافا تفكونها يوم ظالمكم ويوم بي قومتكم ومن أصواتها وأوذارها وأشعارها أتافا ومن أصواتها وأوذارها وأشعارها أتافا ومتاعا إلى حين ومن أصواتها وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْبِبَالِ أَتْنَانًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَسْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَرْتَادُهَا بِقُحُورٍ وَتَرادِيلَ تَكِيفُ بِأَسْكُم وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَسْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَرْتَادُهَا كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تغلوا فإنما عليك البلاغ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم وَيَوْمَ نَرَى فِين كُلِّ أُمْمَةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَوُوا لَا يؤذن للذين ولا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَيَوْمَ نَرَى فِين كُلِّ أُمْمَةٍ شَهِيدًا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُقْطَفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا أَنذِرَ النَّاسُ عَذَابَ تَلْيُقُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا فَوْكَاءَ أَمْ قَالُوا رَبَّنَا أُولَٰئِكَ شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك وإذا رأى الذين أشركوا شركاء فعن ربنا أدى شركاؤنا الذين إليهم القول إنكم لكاذبون. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وظل عنهم ما كانوا يفعلون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وظل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله دلناهم عذابا فوق العذاب لما كانوا مسجدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله دلناهم عذابا فوق العذاب لما كانوا مسجدون وَيَوْمَ نَبَعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْفُوسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَهُمْ نَبَعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْفُوسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدا ورحمة وبشرى للمسلمين. ورحمة وبشرى للمسلمين. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ يعظكم لعلكم تذكرون يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توفيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيلاً إن الله يعلم ما تفعنون وأرهوا بعث الله إذا عادتم وما تنكبوا الأيان بعد سوتيه آخر جعلتم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم ما تفعلون. وَنَتَقُونَكَ الَّتِي نَقَضَتْ خَلَالَهَا مِنْ بَعْدٍ قُوَّةً أَنْكَ هَنَّ أن تَتَّحِذُونَ أَلْمَانَكُمْ دَقَلٌ بَيْنَكُمْ وَنَتَقُونَكَ الَّتِي نَقَضَتْ خَلَالَهَا مِنْ بَعْدٍ قُوَّةً أَنْكَ هَنَّ أن تتخذون أيمانكم جحلا بينكم أن تكون أمة هي أرضا من أمة تتخذون أيمانكم جحلا بينكم أن تكون أمة هي أرضا من إنما يبروكم الله به وَلَلْبَيْنَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَلْبَيْنَنَ تَدْرِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَمًا مت واحدة ولا تضل من يشاء ويهدي من يشاء. وَلَسَأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَسَأَلَنَّ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد فبوتها وتزوكوا السوء اجنى صددتم عن سبيل الله ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتلوكوا السؤال ما صددتم عن كبير الله ولكم عذاب, ولكم, عذاب ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون إنما عند الله وحي لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باب ما عندكم ينفد وما وَمَن يُنَزَّلْ عَلَيْهِ مِنْ آيَةٍ وَهُوَ مُنْكِرٌ فَاسْتَكْبَرْتُمْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً من عمل صالحا من ذكر أو ولنلذي أنهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون. ولنلذي أنهم أجره بأحسن ما يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعبد الله من الشيطان الرجيم ارْجِعْ كَمَا اخْتَرَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ لَهُ الشِّرْكُ مِنْ وَلِي إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية إنما ينزل قالوا إنما أنت مفتر وإذا ردنا آية مكان آنك إن الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثر مما يعبرون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وغشرى للمسلمين قل نزله روح القدس من بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى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 <تصفيق> إن الذين <الوصف> لا يؤمنون الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون إنها يفتر الكذب الذي لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا من كفر بالله من إلا من ذكره وقلبه مطمئن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 ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولا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 في الآخرة هم القاسون. لا جواب أنهم في الآخرة هم القاسون. ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصلوا. ثم جاهدوا وصبروا، ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعد آله غفور رحيم. ثم جاهدوا وصبروا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأفي كل نفس تجادر عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم تأفي كل نفس تجادر عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون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 تَنِيَّتْ إِرْقَاعَهَا عَدًى كُلَّ مَكَانٍ سَتَقَرُّ فَقَفَرَتْ بِأَنَّهُ اللَّهِ فَأذَاقَهَا اللَّهُ لَذَّةَ الجُوعِ وَالخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فكفرت بأنه من ذلك أدافها الله لباس الجوع والخوت بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ولقد جاءهم رسول ذَلِكَ بَأَخَذَهُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ يَأْكُلُونَ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَيَشْكُرُونَ عَمَّا اللَّهُ أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ يَأْكُلُونَ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا أشكون نعمة الله إن كنتم إياه تعبور إنما حرم عليكم الميت تودم ولحم الخنزير وماه إلا لغير الله إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَمَ وَلَحْمَ الْخَنْجِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الميتة لحم وَمَا إِلَّا بِغَيْرِ اللَّهِ تَمَنَّى الطَّغَى وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تَمَنَّى ولا تقولوا لما تصف الكنتهكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب قل لا لما تصف الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم متاع قليل وعلى الذين آتوا مَا ما قصصنا عليك من قبل وعلي الذين آتوا حظنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن ثم إن وَبَكَرِ الَّذِينَ عَمِلُوا الشُّرَّ أَبِجَهَالَةً ثُمَّ تَأْوُلٌ. ثم إن وَبَكَرِ الَّذِينَ عَمِلُوا الشُّرَّ أَبِجَهَالَةً ثُمَّ تَأْوُلٌ. ثُمَّ تَمَّمُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ثُمَّ تَمَّمُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إن إبراهيم كان أمّة قاية لله حنيف وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِفِينَ إن إبراهيم كان أمّة قاية لله حنيف وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِفِينَ شاكرني أنعمه شاكرني أنعمه اجتباه وهداه إلى خيرات مستقيم. اجتباه وهداه إلى خيرات مستقيم. وآتيناه بالدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين. وآتيناه في يا حسنة وإله في الآخرة لن نضال فيه ثم أوحينا إليك أن تذع من لتي حنيفا وما كان من المشرفين ثم أوحينا إليك أن تذع من حنيفا كانا المشركين. إنما جعل السبب على الذين اختلقو فيه. إنما جعل السبب على الذين فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وإن وَبَيَّنَ لَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كَانُوا يُنْكِرُونَ وَدَعَوْا إِلَى تَبِينِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالنُّوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَدَعَوْا إِلَى تَبِينِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالنُّوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَإِنْ قَصَمْتُمْ فَانْقِسِمُوا بِمِثْلِ مَا لَهُ وَقَيِّلْ لِلصَّادِرِينَ وَإِنْ فَضَلْتُمْ لَهُ وَقَيِّلْ لِلصَّادِرِينَ اصبر وما صبرك الا بالله اصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في مما يمكون ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ان الله مع الذين والذين هم محسنون